كوني ودارب ساتور في كارم فوك بيتاغورم سامي ترابل لواتش منعصرة لخوتي بحارة الموت عزرايل معاهم حاضر عيالات كعرقوا لي الحوالة الموت والفلوس كتندق كي شي بابو غنتبعو جلدة الروسا بيترسبورغ الراب الراب الراب هيك من غاردي بوفونو احتاج ولاد الثانية اليوم طيني الحريق زيرو توليرونس عطيني اليوم شطين فاري والبيس كتالوليا, Vini fast charge taqo le text Semmini Mustafa Slamer Power Bank Ruhi mkhtak ila Vickia Senyora La iuvii fi l'قلب Rani Tifuzi Mini Gang ki bii'o l'Bianca Pskaz Iš biti qawutiha soy miskozi Doge black ka mgrif Tris Tevere Laila gina maakum fiumicino Kan draba ti jataini bass handi koreain Khaliina min shabata cappuccino Muzika Merkado Generasion Fakes Zara wašim Zapekom jamme Bigheti ta prisi le ripsed Mustafa ma khaša satekon عقل programi ki dirao la plonji يمكن تكلاسيني موضا من الأقدام في ديل جوردان أستار طير أبلو جي حدا تيمو الحيد بغانا نتبعوه ستو الجوامع حلو الحانات دالة من بيوع بغانا نتبعوه كيمج الطالبان وبغانا الشتات سياسي رابا غالي جوني فوطيو هاك الحصانة أرى الكبات تقنا معاكم غلغتارة فتقروا بينها زير بوتو ألوار سادات ثالثا لرحيل بنظير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة وكانت بوتو قد اختيل تشيع مصر اليوم وماها شعوب العالم المؤثر زانا لوفريا جسمان شهيدها الراحل ام فرسز في ادولانس برودوي فرشي شركوف شي مايكروسو و لا غاميل العقليه ديودوني وميمتي كرشي انتوما غضابي وحنا لا كونيل لاندستري باغا تدخل شي كلاب لارميغو الكستير كاسي موتو ما عمر لي فانين فكنا راه تطيح <تصفيق> فلوس المونوبولي كروسو موتو Flape watakon Chvilk pikanto, haptis di rebab Liglbi li keihan, multo qi'ani قطعu šawarma, šišu kebab Terzerbati, filhom namošom Tablasa, mislimat, fadša, swagman Hamao na nganadr, عisna l-apartaid Hadoo rabbi zin, Hadoo rabblakman Huz nesir sulu, kajadnash v sivi, عقliya كبرنا في البلوت كرادي بحليسه لا لاشوم غير عرفنا الفيس كلشي كيهرس حتى واحد ماشي شجاع تا ياغي فنان يبدع كينويس لا روكونيسونس شوبام الليل حسوا الحوال يدوروا كلاس دوفول العيش كريم خصو مخاري بلونس روكيت فيربال وكاتيوشا القرود ملاهين بماتش والبلايك كريدي لوجمون العاقيده مخشوش الفايرونا غاليه ما تعرفش الدودان السيليكوني مجدل بيزنيس اران في النسياسه ديما كاين الغدر كما طرقه حقني في جامبي ما كان عندي حتى فنان لا يرحموه السعليات تلاتين وتسعين كي كانت الناس تخبيه راس هوا جاء نشط مهرجان تقال في السنشوين لا يرحموه